You. Mm -hmm. سكنت صورتي سكنت صورتي فصار زواء أنت ليني أو تتنحي للأمور سواء أنت ليني أو تجنحي للكموحي واهتدت حيرتي و نكتب <تصفيق> وخير كي I'm man. ما سلوك عمري فاستريح فاستريح فاستريح وحذري وحذري لن تري